قال الذي أسرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد, إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الْأَرْضِ مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء لاهو ما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن احسنتم أحسنتم لأنفسكم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 عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدَنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات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 وَعَجَلْنَا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل, فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا فيها أَمَرْنَا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول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 ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مثبوما مدحورا ومن أراد, ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم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 ومن قُتِلَ مظلوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ منصوراً ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسط المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةَ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جهنم فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَنَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدباره النفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ضر كيف ضرّوا لك الأمثال فضلوا فَلَا يَسْتَطِيعُنَ سَبِيلًا.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 وَتَيَنَّا دَاوُدَ زَبُورًا قُلْ دَعُو الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْبَرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ أُلَاءِكَ الَّذِينَ يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها, إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا.